ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوام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 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون واذا ابتلا إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين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 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ جَعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَأَرْزُقَ أَهْلَهُ مِنَ السَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ عَفَأُ مَتْعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ ما أضطره إلى عذاب النار وبأس المصير.